بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وأن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر ومع هذا أقول إنه قد لحقنا من بعض إخواننا ضرر نسأل الله أن يهدينا ويهديهم فنحن مقصرون وهم مقصرون وقد وصل الحد بأن اشتكى منا أحد الجيران لأنه تأذى كثيرا ومن حق أي جار أن يحفظ باب داره وأن يمنع أحدا من أن يعني يركون سيارته أمام بيته والحمد لله يا إخوانا يعني ما عليش رح نتكلمها باللغة التعنى بش هي توصل وصل محتاج وحد يترجمها في مخو أنا محدثكم أراني نحط سيارة تعيي في المكان هذا اللي بعيد الحمد لله رب العز وجل حبانا في هذا المكان أنه عندنا يعني موقف للسيارات وهذا الملعب خذينا الإذن من عند الوزارة الوصية والحمد لله فنحن نرجو من إخواننا أن يتعاونوا معنا لأن في عدم التعاون إضرار بنا جميعا ولا ربما وصل الامر الى ان يوقف هذا العمل الدعوي العلمي الذي نحن بصدده فاحنا بدنا اننا ما ناذوش جيراننا بلا شكا ما ناذوش جيراننا لان اذيه الجار غير جائزه ومحرمه فزيد على ذلك اذا كان نحن رانا جايين في طلب العلم المفروض احنا نمدو القدوه ونحن يعني نريد أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم فنصرته تبدأ من هذه الجزئيات الصغيرة هذه الأعمال الصغيرة هكذا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتثل شرعه وأن يوقف عند أمره وأن ننتهي عند نهيه وأن لا نتجاوز الحد وهذا موش تكليف كبير إخواني كون الإنسان ما يدخلش سيارة تعول هذا الحي لأن الحي ضيق إخوانا وما الشارع وما واسع ما وش تكليف واسع شد سيارتك خليها في الشارع العام وعندنا ما شاء الله ملعب دخلوا سيارتكم قال لك بعض إخواننا يود يرهم يجونا الناس هذو كل يرهم يحرصوا في السيارات وينحيونا 20 دينار أنا حسبت تكلفة تلك 20 دينار لقيتها 60 دينار في الشهر 16 ألف 16 ألف في حلقة علمية الله لا يا إخواني هذا على التنزل إذا كنت تمدوها يعني. يقدر الإنسان لا يمده لكن هذا الشباب لعلهم يحرصوا فات السيارات أعطي له ألفين فراك وراء المشكلة أربعة ألف في سمانة تمنى الله في الخمسطاش نيوم ستاش في الشهر وإنه ستاش نالف فلعله الذي يمتنع يدخل يأكل جاجة كاملة ما شاء الله يقول له بصحتك لكن أبذل هذا في سبيل العلم اولا في سبيل الله ثانيا حتى أو تبرئ نفسك من هذا الحراج الذي دائما نحن بصادته يخرج جار أكم غلقتوا لي إخوانا كان بعض الجيران وستمحوا لي نقول لكم كل صراحة كان بعض الجيران ربما عنده بنته تصوق السيارة وتدخل في هذا الوقت تقعد تستنى في الشارع حتى يجي وينحيوا سياراتهم أمام بيته فأرجو من إخواننا عدم الإحراج جزاكم الله خيرا وأحرج على كل واحد عنده سيارة ولا ينضيق بها الشارع يخرج نحيه ويديها لهيه ويرجع مأجورا إن شاء الله تعالى بقي لنا بعض الآثار المتعلقة بباب الأذان ولعلنا ننتهي منه إن شاء الله تعالى هذا الباب العظيم من أبواب العلم وقد ذكرنا آخر ما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذراب حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى أخذنا فوائد هذا الحديث ثم سقى الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله عن أبي حازم ابن دينار وأبو حازم اسمه سلمة ابن دينار الأعرج التمار المدني وهو ثقة عابد توفي رحمه الله تعالى سنة أربعين ومئة روى له الجماعة يعني روى, روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن وهناك أبو حازم آخر سيأتينا ان شاء الله تعالى في أبواب الصلاة ليس هذا الذي هو موجود في هذا الإسناد عن سهل بن سعد الساعدي وهو سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي أبو العباس صحابي ابن صحابي كان مولده قبل الهجرة بخمس سنوات وتوفي سنة ثمان وثمانين للهجرة وللفائدة هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة سهل بن سعد الساعدي آخر من مات من الصحابة بالمدينة قال سهل ساعتان يفتح لهما أبواب السماء تلاحظون أن هذا الأثر رواه الإمام مالك من قول سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه وقد رواه غير واحد عن الإمام مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك رواية ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه فقد رواه ابن حبان من طريق الإمام البخاري رحمه الله رواه مرفوعا عن إسماعيل بن عمر عن مالك عن أبي حازم به وحتى ولو لم يكن مرفوعا فإن مثل هذا الحديث كما ذكرنا أمس لا يقال من قبيل الرأي فيأخذ حكم رفع فيأخذ حكم رفع وش معنى أن يأخذ حكما رفع معناه أن حتى وما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم فنعتقد بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه الصحابي لكنه أسقط قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإنما قاله مباشرة فهذا لا يقال من قبيل الرأي لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله عز وجل من أنبيائه فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان يفتح لهما أبواب السماء ساعتان يعني وقتان وليس المقصود بالساعتين هذه الساعة التي نتناولها نحن التي فيها ستون دقيقة وإنما المقصود بالساعة هو مقدار الزمان ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك وقتان تفتح لهما أبواب السماء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لهما أبواب السماء دليل على أن أبواب السماء مغلقة وإنما تفتحوا بأمر الله جل وعلا لمن شاء من عباده وكذلك أبواب الجنة مغلقة فأبواب السماء تفتح لأجل أن ينزل أمر أو يرفع أمر أو ترتفع دعوة أو غير ذلك مما لله تعالى فيه شأن فهذا يدل على أن أبواب السماء مغلقة وإنما تفتح بمقدار بما أرد الله تبارك وتعالى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقل داع ترد عليه دعوته وقل داع يعني يندر في مثل هذين الوقتين أن ترد دعوة الداعي وقد قال ابن مالك في التسهيل بأن قل تفيد النفي المطلق معنى لا ترد الدعوة لكن الصحيح أن الدعوة قد ترد حتى في مواطن الإجابة لأن الدعاء إخواني له أسباب وله موانع ومن موانع رد الدعاء أن يدعو المسلم بإثن أو أن يدعو بقطيعة رحم أو أن يكون الداعي ممن لا يطيب مطعمه ولا مشربه لأن طيب الطعام وطيب الشراب من أقوى الأسباب لرفع الدعاء وقد فاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب رجل أشعث أخبر يرفع يديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بالدعاء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ولهذا نشتكي جميعا من أن دعاءنا لا يرفع إلى السماء لأننا لا نعتني بهذا الأمر وهو التحري في مسألة الرزق وإن تعجب فاعجب لأقوام يتآكلون بالربا ويعيشون بالرشوة ويأكلون من شهادة الزور ويقتاتون من الغش في المعاملات التجارية بل إن بعض ونقول هذا ونحن متأسفون جدا متحصرون أن بعض من يجري وراء جوازات سفر الحج تجده يحتكروا السلع حتى يرتفع سعرها فيخرجها بسعر باهر واذكر ما شيء من المعاملات المحرمة التي لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فكل هذا من الأسباب التي تمنع رفع الدعاء إلى السماء وأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فأطيب المطعم وأطيب المشرب وأطيب الملبس وادعوا الله عز وجل أنتم موقنون بالإجابة فمن دعا بقطيعة رحم أو دعا بإثم أو دعا بظلم فإن هذه الدعوة لا ترفع حتى ولو كانت في مواطن الإجابة ومواطن الإجابة كثيرة جاءت السنة ببيانها منها هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ساهل بن سعد وهو الدعاء عند الأذان وهذا مقصوده عند قوله حضرة النداء للصلاة يعني عند النداء وبين النداء والإقامة يعني بين الأذان والإقامة وعند الصف في الجهاد في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند في الثلث الأخير من الليل إذا بقي الثلث الأخير من الليل وهكذا وكذلك في الساعة الأخيرة في الجمعة والاختيار أنها بين العصر والمغرب والتحقيق أنها تعطى لمن بقي جالسا في مصلاه بعد العصر إلى أن تغرب الشمس فإن هذا حري بأن استجاب دعوته وكذلك الدعاء مستجاب عند الصف في الجهاد في سبيل الله هذا الحديث يدل على فضل الأذان أيضا وأن الله تبارك وتعالى رتب عليه في وقته إجابة الدعاء فمن فوائد هذا الحديث فيه دليل على أن أبواب السماء مغلقة وكذلك أبواب الجنة لا تفتح إلا لسبب من عروج أمر أو نزول قضاء أو ما شاء الله وفيه أيضا من الفوائد أن الدعاء كله مقبول وفيه أيضا من الفوائد أن الدعاء كله مقبول لقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وكذلك ينبغي أن يتنبه المسلم بأن الدعاء كونه مجابا في مثل هذه الأوقات ليس يتعين أن تصيب عين المدعو به يعني إذا دعوت الله تعالى في هذه الأوقات التي يستجاب فيها واتخذت الأسباب وانتفت عنك الموانع فإنه ليس من الضروري أن تجاب دعوتك بعينها لأن إجابة الدعاء على ثلاثة أوجه الوجه الأول إما أن يقضى, إما أن يقضى له ما عين من الدعاء كأن يقول اللهم وفقني للزواج هذا العام أو كأن يقول اللهم وفقني لحج بيت الله الحرام هذا العام فإما أن يقضى له ما عين من الدعاء فيستجيب الله تعالى دعاءه بما عين وإما أن يعوضه الله عز وجل خيرا مما دعا وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة وكل هذا إجابة للدعاء نقول هذا حتى لا يقول قائل بأنني قرأت في السنة بأن هذا الوقت يجاب فيه الدعاء لكنني دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي فنقول ينبغي أن تظل تدعو وأن تدعو بإلحاح وأن تدعو وأنت موقن بالإجابة فإن حصل لك مطلوبك بعينه فهذا الذي يرجوه كل مسلم وإلا فإن الله تعالى يدخر لك من الفضل الذي عنده أفضل مما دعوته وإما أن يدخر لك ذلك يوم القيامة حيث يحتاج المسلم إلى الحسنات الكثيرة ثم ذكر ثم قال سئل مالك رحمه الله سئل مالك عن النداء يوم الجمعة مقصود بالنداء دائما هو الأذان سئل الإمام مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس ذكرنا في أبواب المواقيت أن مذهب الإمام مالك والجمهور على أن صلاة الجمعة لا تحل إلا بعد الزوال أي عند حلول أو عند جواز وقت الظهر وأنه لا تجزئ هذه الصلاة قبل الزوال حتى قالوا إذا خطب الإمام قبل الزوال فإنه يلزمه أن يعيد الخطبة وكذا إن صلى إلا أن يضيق الوقت قبل الغروب فيعلم بأن صلاته لم تكن في الوقت فإن الخطبة تسقط وتلزم الجميع الصلاة فالإمام مالك سئل هل يجوز أن يؤذن للجمعة قبل دخول وقتها فقال لا إلا بعد أن تزول الشمس وقد صرحا ابن حبيب لما ذكر النداء يوم الجمعة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى في وقته في الجمعة بنداء واحد وأرجو أن تنتبهوا ثم ذكر بأن عثمان رضي الله عنه لما كفر الناس زاد أذانا عند الزوال في الزوراء وهو مكان قرب السوق حتى يؤذن الناس بدخول أو بقرب دخول وقت الجمعة ثم جاء بعده هشام بن عبد الملك فزاد أذانا واتخذ له مؤذنة ثم قال ابن حبيب اسمعوا لهذا الكلمة من هذا الإمام المالكي ثم قال ابن حبيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحق بأن يتبع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ذكر هذا القاضي أبو الوليد الباجي في كتابه المنطقة في شرح الموطأ وهذا نقل عزيز جيد من إمام مالك يرى بأن الأحق في الاتباع هو أن ينادى للجمعة بنداء واحد للإمام مالك رحمه الله تعالى رأي في ساعات الجمعة كلكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة فما المقصود بهذه الساعة للإمام مالك رأي خاص في هذه الساعة وهو أن هذه الساعة يعني الأولى تبدأ بعد الزوال وهذه تخرج على نقع لأنه من عادتنا نتخرج على الجمعة بل بعضنا ربما لا يخرج إلا بعد أن يعني يرى بأن الإمام يقترب من إنهاء الخطبة الأولى وأحسننا من يأتي قبل الخطبة بحيث يصلي ركعتين وكثير من المساجد يصعد الإمام إلى المنبر فلا يرى أمامه إلا صفا أو صفين مساجد كبيرة جدا فما يلبث إلا بعد أن ينزل من المنبر فيجد المسجد قد غص عن آخره وامتلأ لماذا؟ لأن الناس تعودوا على الكسل وتعودوا على التأخر الحمد لله يعني الخير موجود نحن لا نقطع الخير بعض الناس ربما يجلس من الفجر وهو ينتظر صلاة الجمعة وهو الذي يحوز الرتبة الكبرى والمنحة العظمى لكن هذا التقصير موجود فينا جميعا نسأل الله أن يتوب عنه وعلى المسلم أن يبادر إلى فعل هذه الخيرات لأن الأعمار قصيرة ولأن الفرص قد تحين وقد تغيب فمتى سنحت الفرصة فعلينا أن نقتنصها وأن نبتهي لها ثم سئل مالك رحمه الله عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد مسألة الأذان عند الإمام مالك رحمه الله تمسك فيها بالأثر وهو حديث أبي محذورة وتمسك فيها بعمل أهل المدينة الذي استقر عليه أهل المدينة إلى زمنه والإمام مالك يعمل بأصل خالف فيه أو تفرد به عن سائر الأئمة وهو عمل أهل المدينة ولا شك أن مثل هذه المسائر العامة كالأذان والصلاة وسائر الشعائر التي تظهر فإن عمل أهل المدينة فيها قوي وحجة الإمام مالك في أن مثل هذه الأعمال الظاهرة كيف يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل والصحابة متوافرون وتلامذتهم متوفرون ولا أحد يستدرك ولا أحد ينكر وهذا يدل على أن هذا العمل هو السنة هذا على رأي الإمام مالك رحمه الله نقول نعم وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله عشرة أوجه في عمل أهل المدينة وذكر المقبول منها والمردود ومن أقوى ما يقبل في عمل أهل المدينة ما كان. معتضدا بالدليل الصحيح فإن جاء الدليل الصحيح في إثبات حكم وجرى عليه عمل أهل المدينة قاطبة فإن هذا مما يرجح به هذا الحكم وأما في المسائل الاجتهادية فإن عمل أهل المدينة ليس له مزية على عمل غيرهم من أهل الأمصار فذهب الإمام مالك لأن الأذان يثنى فالتكبير مرتين والشهادة مرتين والحيعلات مرتين مرتين ثم التكبير مرتين ويوتر بشهادة التوحيد لا إله إلا الله قال وأما القيع الإقامة فإنها لا تثنى وإنما تكون فرادا وهذا الحكم يدل له أو يدل عليه عفوا الحديث الصحيح أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة جاء في رواية أخرى إلا الإقامة يعني إلا قول المؤذن قد قامت الصلاة فإنها تثنى ولماذا تثنى قد قامت الصلاة قالوا لأنها المقصودة في الإقامة كل ألفاظ الإقامة واحد واحد إلا التكبير في البداية فيقول الذي يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح عند الإمام مالك قد قامت الصلاة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لماذا؟ لأن هذا العمل قال جرى عليه عمل أهل المدينة إلى زمنه وهو يحكم هذا الأصل وهو عمل أهل المدينة لكن ثبت في السنة أنه كول المؤذن قد قامت الصلاة تقال مرتين ولماذا تقال مرتين ولا تقال مرة قال لأنها المقصودة في الإقامة لأنه مقصود بالإقامة هو هذه الكلمة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم سئل الإمام مالك رحمه الله وأما قيام الناس يعني سئل متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة هذه مشكلة موجودة عندنا فتح كيف بعض الناس يقوموا في البداية كيف يقوم قبل ما يشوف الإمام لكن الشيء الذي نتفق عليه جميعا ويتفق عليه الآئمة هو أن المصلي لا يقوم إذا لم يرى الإمام إذا الإمام مخرج والمؤذن بديقهم الصلاة تبقوا قاعدين لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني إذا أقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني فاذا لم يخرج الإمام وشرع المؤذن في الإقامة فعل المامومين أن يبقوا جلوسا ولا يقوموا حتى يروا الإمام طيب ان خرج الإمام قبل أن تقوم أو قبل أن يقام للصلاه أو خرج الإمام مع المؤذن معا فمتى يقوم المصلي سئل الإمام مالك عن هذا فقال رحمه الله فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له وهذا صحيح لم يثبت في شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح في هذا الباب ذهب بعض الأئمة إلى أن المسلم يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عند قد يقوم قد ورد في هذا حديث عند الإمام البيهقي لكن سنده ضعيف فإن في سنده الحجاج بن أرطاه وهو راو ضعيف لا يثبت بحديثه حجة وعلى ثبت عن ابن عباس أو ثبت عن أنس عفوا رضي الله عنه وروا عنه هذا ابن المنذر بسند صحيح أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ثبت عن أنس كما روى ذلك ابن المنذر عنه أنه كان يقوم إذا قال, ابن إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ورجح بعض أهل العلم أن المصلي لا يقوم عند الإقامة إلا إذا رأى الإمام اتخذ مقامه الذي يصلي فيه يعني كي يوقف الإمام في المكان التاع الذي يصلي فيه شرع للمأمومين أن يقوموا والمعنى إذا خرج الإمام والمؤذن وهذا الذي يحصل غالبا أن الإمام المؤذن يخرجان جميعا فإن وقف الإمام في مكانه أو في مقامه فإن فإنه يشرع حينئذ قيام الناس ولو كان المؤذن في بداية الإقامة أو, عند أو في أثنائها وفي هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه يعني قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد التكبير يكون الناس قد قاموا هذا يدل على أنهم يقومون بالموازاة مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الصلاة فنها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 ويفتحوا آذانهم فإن المقام مقام تعليم متعلق بنا جميعا كلنا نصلي وكلنا نحضر الصلاة فهذا يعنينا هذا الكلام يعنينا جميعا ممكن من قبل في الدعاء ربما لا يعني أحدا في السيارة اللي كنا تكلمنا عن السيارات ربما لا تعني الكثير لكن في هذا كلكم معنيون لهذا أرجو أن تبقوا يقظين فأقول قد يكون في الناس من هو ثقيل أو مريض فيحتاج حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وفيها فضل كما ذكرنا فيما سبق فإنه يجوز له أن يقوم قبل أن يشرع المؤذن في الإقامة وإن كان رجلا يعني خاصة إذا كان شاب ما شاء الله يقوم بسرعة فإنه يقوم في الوقت الذي ذكرناه ثم سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة سئل الإمام مالك عن جماعة كلهم مجتمعين وهذا يحصل غالبا في السفر ولا يحصل في بعض المؤسسات العمل يكون المجموعة اللي يصليوا موجودين كلهم فسئل الإمام مالك إذا كانوا هذ الناس موجودين قال عن قوم حضور يعني كلهم مجتمعون ولا يحتاجون لنداء يأتي من أجله آخرون يعني إذا كانوا في عشر هم في عشرة موجودين هل يؤذن لهؤلاء العشرة أو هل يؤذنون هؤلاء أم لا يؤذنون قال عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة مقصود بالجمع هو صلاة الجماعة وليس جمع الصلوات فإن جمع الصلوات لا يشرع إلا بوجود أسبابها فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا يعني أرادوا أن يقتصروا على الإقامة دون الأذان فأجاب الإمام مالك ذلك مجزء عنهم وإنما يجب النداء في مسادج الدماعات التي تجمع فيها الصلاة هذا على مذهب الإمام مالك وأن الأذان إنما يجب في المساجد التي تجمع فيها الصلاة وهذا صريح في قول الإمام مالك كما ذكرته أولا لأن بعض المالكية يقولون إذا أذن واحد في المصر كفى فنص الإمام مالك في موطئه على أنه يجب الأذان في كل مسجد تجمع فيها الصلاة أو في المساجد التي تجمع فيها الصلاة فكل مسجد تقام فيه الجماعة فإنه في مذهب الإمام مالك يجب عليهم أن يؤذنوا أما هؤلاء فرأي الإمام مالك ومذهبه أنهم لا يؤذنون والصحيح أنهم يؤذنون لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتما في جماعة إذا كنتما مسافرين وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وهذا المقصود إذا كنتما في سفر فحضرت الصلاة يعني كانوا اثنين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذنوا وأن يقيموا إذا كنتما في في سفر في جماحة وحضرت الصلاة فأذ فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وعلى هذا نقول إن كل جمع ولو كان محدودا منتهيا مكتملا حضرتهم الصلاة فإنهم إن أرادوا أن يصلوا جماعة فإنهم يكفيهم أذان واحد لهم ويصلوا به صلاة الجماعة ثم سئل الإمام مالك عن تسليم مؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول حدثت بدعة بعد عصر الخلافة الراشدة وقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا حصل في زمن معاوية ابن أبي سفيان وليس عند معاوية وإنما حصل في زمن معاوية أن المؤذن كان إذا حضرت وقت الصلاة يعني إذا أذن وانتظر الناس فإذا حضر وقت إقامة الصلاة يأتي إلى باب الإمام وكان الأئمة آنذاك هم الأمراء كانوا الأمراء هم من يصليوا بالناس يعني رئيس الجمهورية أو الوالي ولا لكن الآن هذا صار شيء متعذر فكان المؤذن يذهب إلى باب الأمير أو باب الإمام فيقول السلام عليك ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله قد قام حي على الصلاة حي على الفلاح هذه الجملة هي التي سئل عنها الإمام مالك هذا معنى قوله وسئل عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة فكان المؤذن يأتي إلى باب الإمام ويدعوه بهذا الدعاء يسلم عليه ويقول له حي على الصلاة حي على الفلاة يقول له قد حان وقت إقامة الصلاة وسئل من أول من سلم عليه يعني من الذي سلم عليه أولا رحظوا الإجابة على الإمام مالك رحمه الله يجيب عما ينفع ويعرض عما لا ينفع سئل أول من سلم أول من سلم عليه من هو الأمير الذي سلم عليه أولا فأعرض الإمام مالك عن الجواب لأنه جواب لا يترتب عليه عمل بل ربما يترتب عليه شيء يجده المسلم تجاه هذا الذي فعل هذا وربما يكون أميرا فيبغضه الناس لأجل هذا فأعرض الإمام مالك هذا فيه دليل على جواز أن يسكت المسؤول عن بعض ما يسأل عنه خشية أن يقع في مفسدة أعظم وبخاصة إذا كان السؤال لا يترتب عليه عمل لكن الإمام مالك أجاب بجواب أفضل مما سئل عنه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول وهذا تمام لاتباعي أخواني شوفوا هذا الإمام الهمام شيء لم يكن في الزمان الأول معناه لا نريده ونرفضه ولا يقال هذه بدعة حسنة لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وليس للعقول في هذا مدخل فما دام أن هذا الأمر لم يكن في الزمان الأول فإن هذا يدل على أنه لا يجوذ التعبد به وقد كان بلال رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه بوقت حضور الصلاة لماذا؟ لأن الأئمة ربما شغلوا بمصالح الناس عن وقت إقامة الصلاة فيأتي المؤذن فيعلمه بأن الوقت قد حان وكذا كان يفعل مع الخلفاء الراشدين لكن ليس بهذه الكيفية وهو أن يقف المؤذن عند باب الأمير فيسلم عليه ويدعوه إلى الصلاة لأن هذه الهيئة يا إخواني فيها نوع كبر واستعلاء وأن الإمام لا يستأذن مباشرة ويفتح عليه الباب ويقال يا شيخ أو يا إمام قد حضر وقت الصلاة وإنما يجلس المؤذن ولا يفتح الباب ويسلم عن بعد وهذا فيه نوع من الترفع والكبر الذي نهي المسلم عن اقترافه وقال يحيا وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده فليصلي لنفسه وحده هذا مؤذن أذن للصلاة انتظر الناس أن يأتوه فلم يأتوه متصور هذا المسألة لو ما يجب متصورة أنا حضرت مسجدا في أقصى غرب الجزائر يعني في مدينة مغنية لكن في جيوب في قرى مدينة مغنية في البادية فأدركتني الصلاة أنا ومن كان معي فدخلنا المسجد فلم نجد فيه إلا الإمام هو الامام وهو المؤذن فلما رآنا قام فرح واستبشر ومن استبشاره أنه قال لا بد أن يصلي أحدكما حب يعني يجيبنا طعما لعل عدنجون صليوا معها مسكيني ها يطمعنا قال نديرهم إمام نصلي بنا لعله يمس... يعد يجيب ونسوني فبعد أن صليت أنا صليت سألته هل تصلي وحدك قال يوميا أصلي وحده لأن القرية كلهم رعاة ويخرجون للرعي ولا يدخلون إلا قبيل العشاء فيدخلون منهكين قلت هكذا في سائر العام قال هكذا في سائر العام لا أصلي إلا وحده قلت له الله أنت مجاهد هذا مجاهد ونحسب أنه مخلص لأنه يحتاج إخلاص كبير أنك تصلي لله وحدك وتتق الله عز وجل ما استطعت لكن الله المستعين تولينه بوحد الزمان صعيد صار بعض الآئمة يعني كما يكونش مسجد فيه جماعة ويكون جماعة فيهم يعني ناس شوية كما يقولوا كي تكع لهم يدفى ما يجيش لهذاك المسجد سأل الله العافية وأنا أنصح إخواني من الأئمة الذين يأمون الناس أن تجعلوا هذه المهمة لله تعالى وحده وأن لا يطمع أحد فيما عند الناس وإنما يطمع فيما عند الله تبارك وتعالى والمثال هو هذا الإمام أسأل الله أن يثبتني وإياه فهذا الإمام إذا أذن وأقام ولم يأتي أحد فإن الصلاة تكتب له جماعة وإن صلى وحده فيأخذ أجر الجماعة طيب إذا انتهى من الصلاة ثم حضر الناس جاء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هل يعيد معهم الصلاة أجاب الإمام مالك أن لا يعيد الصلاة وهذا هو الصحيح لماذا لأنه قد برئت ذمته بالصلاة والعهدى قد برئت عنده وأنه أدى الصلاة كما أمره الله تعالى فليس له أن يعيد الصلاة إلا أن يتصدق عليهم فيصلي بهم جماعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد أن رجلا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيه أو تصدقوا على أخيكم وكما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث تمسك به من جوز الجماعة الثانية في المسجد وليذا تلاحظون أن الإمام مالك رحمه الله لما ذكر الجواب قال أيعيد الصلاة معهم قال الإمام مالك لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده وهذا هو القول الصحيح أنه لا تجوز الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه الإمام الراتب إذا كان في المسجد إمام راتب يعني إمام معين وهو الذي يصلي بالناس دائما حتى هو ما يكونش عنده سيسيبيا يكونش معين يعني إذا كان تخذه الناس إماما ورضوه إماما فإنه لا يجوز لمن يأتي بعد إقامة الجماعة أن يحدث جماعة أخرى لأن إحداث جماعة وراء جماعة يحدث الشقاق والله تعالى أمرنا بالاجتماع والاجتماع عند أهل السنة مقصد شرعي لابد من تحقيقه ومن وسائل تحقيق الاجتماع هو الاجتماع في الصلاة وأن لا تكون الصلاة جماعة ويتأكد النهي أن لا يصلي المسلمون عدة جماعات في وقت واحد كما يحدث في مصليات المطارات وهذه خاصة عندنا نسألها العافية يعني مشينا في البلدان تلقى المسجد كيد دخلوا الناس يوقفوا قعي شوفوا ورهم ليصليوا باش يصليوا يديروا إمام واحد يصليوا حنا كل زوج يصليوا مع بعضهم وهذه خصلة ذميمة الواجب هو أن تتخذ جماعة واحدة وأن تتعدد الجماعات قلت فتوى الإمام مالك رحمه الله في قوله لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انسرافه فليصلي لنفسه هذا مذهب ما بمالك رحمه الله مبني على أصل عنده وهو أن المسجد الذي فيه إمام راتب لا تصلى فيه الجماعة مرتين صلاة واحدة لا تصلى فيه الجماعة مرتين صلاة واحدة وبهذا قال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله وجمهور أهل العلم على خلافه وقلت تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيه والقول الصحيح أن الجماعة الثانية لا تشرع إلا أن يتصدق أحد من صلى مع الإمام مع هذا الذي جاء متأخرا فسروها مليح أنا صليت مع الإمام فلما انتهينا دخل أحد الناس متأخرا فيقول لي هل تتصدق علي بأن تصلي معي جماعة فيجوز لي في هذه الحالة أن أصلي معه جماعة لكن بشرق إن وافق الإمام على ذلك إن أبى الإمام ورفض أن تقام الجماعة الثانية حتى مع من صلى معه فإنه لا يشرع إقامة الجماعة الثانية وسئل الإمام مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء كين مؤذن يحب يطول شيء عن الناس والمسلم لابد أن يكون فقيها يراعي أحوال الناس هذا المؤذن يؤذن كيف يبطع الناس وما يقلقوه ويقعد ينفل وركعتين وركعتين وربما تشاغل بأمر آخر وكأن بعض الناس مقلقين شيئا زيادة داني. إذا المؤذن تأخر دقيقة يبدو يتنحن حو ربما ينض فيهم واحد ورحت بيتنا هنا كأنه قعد على الشكر فالله يهدي الجميع ويهدينا معهم أولا فيحدث أن مؤذنا أذن ثم تشاغل بالنافلة فصاح الناس وأقاموا غيره ليقيم الصلاة فسئل الإمام مالك هل تجوز الإقامة الثانية فقال الإمام مالك لا بأس بذلك إقامته هو إقامته غيره سواء فتوى الإمام مالك في جواز الصلاة بهذه الإقامة وهذا لا أعلم فيه خلافا لكن الأفضل أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة لأنه قد درج على هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة إلا أن يقع سبب يبيح لغيره أن يقيم الصلاة في مكانه كأن يحدث لهذا المؤذن حدث فيذهب لي أن يتوضأ ويخشى أن يطيل على الناس أو كأن يدعوه أهله لأمر مهم فإن الناس لا يحتاجون لانتظاره بل لا حرج في أن يقيم الصلاة غيره والصلاة صحيحة قال الإمام مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها وهذا في إشارة من الإمام مالك رحمه الله في أن لا يشرع الأذان لها قبل دخول وقتها وهذا مقصود إيراد هذا الأثر أو هذا السؤال عن الإمام مالك رحمه الله فإن الوقت الوحيد الذي يجوز أن يؤذن له قبل الوقت وهو صلاة الفجر فإن فيها أذانان أو فإن فيها أذانين عفوا الأذان الأول الذي يكون قبل دخول وقت الفجر الصادق ثم الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الفجر الصادق أما غيرها من الصلاوات فلا يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها حتى الجمعة حتى الجمعة وفي هذا إشارة بأن الأذان الأول للجمعة لا يشرع قبل الزوال وإنما يشرع بعد الزوال لمن يقول به طبعا لمن يقول بالأذان الأول ثم قال يحيى وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح هذا النقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بلاغ من الإمام مالك عندما قلوا بلاغ كل حديث قال فيه الإمام مالك بلغني يسمى بلاغا لهذا عندما تقرأون في كتب الحديث تجدون البلاغات هذا معنى البلاغات قول الإمام بلغني عن فلان وقول الإمام مالك بلغني أن المؤذن جاء إلى عمر كي إن إسناد ساقط بين الإمام مالك وبين عمر ابن الخطاب رضي الله هذا الإسناد الساقط يجعل هذا الأثر منقطعا بل ربما معظلا ولهذا قال الحافظ بن عبدالبر رحمه الله تعالى لا أعلم أن هذا الأثر روي من وجه يحتج به لأنه منقطع زيادة على ذلك أن الذي شرع هذه الكلمة وهي قد قام الصلاة خير من النوم هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤذنوه ينادون بها بلال وأبو محذورة وليس لعمر في هذا مدخل إلا أن يقال إن قول عمر رضي الله عنه إن ثبت هذا عن عمر عندما كان يؤذنه مؤذنه لصلاة الصبح فجاء فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح إلا أن يقال إن عمر أنكر على المؤذن أن يقول هذا لإيقاظه من النوم بل أمره أن يجعل هذه الكلمة ويقتصر عليها في أذانه ولا يجعلها بعد الأذان مفهومي إخواني يعني أن عمر مفهوم الأثر أن عمر كان نايم فجاء المؤذن أراد أن يوقظه فقال بعد الأذان الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن لا يقولها إلا في الأذان هذا معنى قوله فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ولا يجعلها في غير النداء لأنها مقتصرة على النداء والله تعالى أعلم وقال يحيا عن مالك عن عمه أبي سهيد بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة هذه مصيبة يعني هذا في زمانه ينكر ما كان عليه الناس من مخالفة السنة وأنه لا يعرف يعني مما هو مشروع أو مما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا النداء يعني أن الناس مجتمعون على النداء أما سائر الأحكام فإن الناس اختلفوا فيها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فماذا عسانا نقول نحن قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد هذا يدل على جواز الإسرع في المشي لأننا سبق وأن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وذكرنا أن المقصود بالسعي هو الجري فهذا الأثر عن عمر أو عن ابن عمر رضي الله عنه هو أثر صحيح أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع والبقيع هو مكان فيه أشجار وخص بشجر الغرقد الذي فيه أو الذي يكثر شوكه وهو من شجر اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا البقيع كان يدفن فيه موتاء أهل المدينة فكان الناس يتوضعون هناك ويختلون هناك فسمع عبد الله بن عمر الإقامة وهو بالبقيع فأسرع في المشي قال أهل العلم فيه جواز الإصراع في المشي إذا لم يذهب السكينة والوقار فيه جواز الإصراع في المشي إذا لم يذهب السكينة والوقار أما إن أسرع في المشي فأذهب عليه السكينة وأذهب عليه الوقار وأخذ بنفسه وأذهب عنه يعني الطمأنينة فإنه لا يشرع له أن يسرع في مشيه والله تعالى أعلم تبقى أننا إن شاء الله تعالى النداء في السفر فنأخذ أحاديث قليلة نأخذها إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة كنت, قال قد كنت قد نصحتنا في أحد الحلقات بعدم تحويل كيف الصناديق المخصصة للمصاحف للاتكاء فأصبح إخواننا يتكئون على تلك الصناديق أنا لم نرى نش صناديق متكئين عليها إلا هذه الصناديق يعني الرفوف فلا يجوز يعني أن يتكئ عليها إخواننا نعم لماذا لأنها إنما وقفت لأن توضع عليها المصاحف لا لأن يتكئ عليها الناس هذا معنى المنع قد يقول قائل وراء الدليل تاك نقول الوقف بحسبه وهذه الصناديق التي أو الرفوف التي فيها المصاحف إنما وقفها أصحابها لتوضع عليها المصاحف كذلك القمطرات هذا اللي يحط عليها الكتاب في المساجد يديروا القيمطرات حتى يقرأ عليها القرآن أو يقرأ عليها العلم لكن بعض إخوانا كي ينعس يفتحها ويحطها شغل مخدأ فنقول هذا لا يشرع الله تعالى أعلم قال هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة صراحة لا أجرؤ أن أقول بدعة لا أجر أن أقول بدعة لكن تركه هو الأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان اقتصر على أذان واحد وأن السبب الذي من أجله زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الأول قد زال في هذا الزمان ولا حاجة لنا إلى الأذان الثاني في الواجب الرجوع إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على أذان واحد وهذا الذي نقلنا عن ابن حبيب رحمه الله المالك قوله إن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحق بأن يتبع والله أعلم يقول الحديث بهريرة من قال لصاحبه أصمت والإمام على المنبر أنصت أصمت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فما المقصود من فلا جمعة له يعني لا يأخذ أجر الجمعة تبرأ ذمته بصلاتها لكن لا يأخذ أجر الجمعة قال إذا كان واحد إذا كان واحدا واحد هل يجب في حقه الأذان والإقامة أو الإقامة فقط نقول إن الأذان للمنفرد كما ذكرنا سنة فمن كان يصلي وحده أو من أدركته الصلاة وحده كمن نام عن الصلاة فاستيقظ فمن السنة أن يؤذن ويقيم. ولا يقتصر على الإقامة. قال قلتم أن حديث فإنه لا يسمع صوت المؤذن ماذا؟ هذا مخطوط هذا. جن نعم. من جن ولا إنس ولا شيء نعم. أيها. ما أدري. في كل شيء فكيف الجمع بين هو وبين حديث ان الطعانيين واللعانيين لا يكونون شهداء نعم هذا حديث صحيح إن اللعانيين او ان اللعانيين لا يكونون شهداء فنقول ان كل من كان لعانا لا يشهد للناس يوم القيامه ولا يكون شفيعا الا يكون لا يكونون شفعا لكن يمكن أن يكون شهيدا لان السفاعه غير الشهاده قد يحضر الإنسان فيؤمر بان يدلي بشهادته لكن هذه الشهادة قد يستعملها القاضي وقد لا يستعملها قد يتخذها القاضي شفاعة في أن يطلق صراحة هذا الذي يشهد لأجله وقد لا يطلق فاللعانين والطعانين لا يكونون شفعاء لكن قد يستشهدون بأن فلانا كان يؤذن وغير ذلك وسؤال يتعلق بهذا قال من زن الرجل المتزوج هل يكون سببا؟ ايش في طلاق المرأة الحرة أقول لا يكون سببا لا يكون سببا بل المتزوج الذي يقع في الفاحشة فإنه يرجم في الشريعة فإن لم يقدر عليه فإنه يتوب إلى الله تعالى والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه